مفاجأة. فرسان المعالي تقدم لكم تلاوة للمنشد أبو ريام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم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 وَمَا يَدُلُّ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يؤمن بالله وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إليهم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 اصبروا وصابروا واربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون